بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لد الحكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ مَتَعْقُمَتَ عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجْلِمُ سَمَّ إلَى أَجْلِمُ سَمَّ وَيُؤَتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم عرشه على أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا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 119. ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور 110. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأج كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أُنْزِلَ عليه كنز أَوْ جاء معه ملك إِنَّمَا أنت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتره قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من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 فيها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَأُحْبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَتَّقِ فِرْقَةً مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَّوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ منه إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَغْلَم مِّمَّنِ اشْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ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 اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع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 تَقُولُ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ وَمَا نَرَىٰ كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَادِيًا رَاء وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم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 قال إنما يأتكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحلكم لكم ولا ينفعكم نصحي إن, أردت أن, أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجرئها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني, بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 ليل وظلم الظلام وقضى الامر وقضى الامر واستوت على الجودي وطيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربهم فقال رب ان بني من اهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وعلى أمم من وَأُمَمٌ سَنَمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُمَمٌ سَنَمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء لا تعلمها أنت ولا قومك من هذا فاصبر إن العاقبة وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مشترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقرني أَفَلَا تَعْقِلُونَ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم السماء عليكم ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دارهم 124. إن ربي على صراط مستقيم 125. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قَوْمًا قوما ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد العاد قومه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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتناهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن على عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَصِّرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ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 تعوف في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا, برحمة منا ومن خزي ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود سُلَّو نَائِبَ رَاهِمَ بِالبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْجَاءَ بِعْجِنٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصْلُو إلَيْهِ لَكِرَهُمْ وَأُجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَة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 قالت يا ويلتا ولد وانا عجوز وهذا بعدني شيخ ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت هو حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم رجا اَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا إِلَيْهِ وَمَن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 129. ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك, إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأنطرنا عليها حجارة وأنطرنا عليها حجارة من سجلم 124. عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 125. وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا والميزان إن خير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم شقاقي شقاق يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما صادق قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم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 واتخذتم وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب إني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا برحمه من فاخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوعد المر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 147. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما عنهم التي يدعون من دون الله شيئا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم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 وما جموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، فمنهم شقي وسعيد، فأما فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 127. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطا غير مجذوب فلا في مرية مما كفوا من نصيبهم غير منقص ونقد أتينا موسى كتاب فخط لففي ولو كلمة سبقت من ربك نقضية بينهم وإنهم لفي شك منهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنَّهُ بما تعملون بصير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 الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ألو بقية ينهون عن إلا قلين مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك 126. وَلَا يَزَانُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُنَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ وَجَاءَكَ فِي الْحَقُّ لِلْمُؤْمِنِينَ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروه إنا منتظرون